الحمد لله فاطر السماء إِلَّا هُوَ الْنَّاسِ مِن رَّحْمَتِهِ فَلَا يُمْسِكَ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مرسل له مَن يُنير الله يرجukum من السماء والأرض I الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم منزلة وأجر كبير I'm uh -huh. uh -huh. تشير شحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيئنا به الأرض بعد موتها كذلك Joo. ja <tuh> وتأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والنذين كذا وتجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثلا يدي وما ذا على الله العزيز ولا تنذر واذره فإن تد قَالَ تود وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ نَصِيرُ ٱلْمُصْلِمِينَ وَمَا يَسْتَوِى الأعمال We're in I'm كيف <تصفيق> كان إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَّصُورُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ كِتَابَ موسيقى <تصفيق> وَنَا أَرْسَلْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصَّنَا مِنْ عِذَابٍ فَمَنْ land the أبعن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أعلنا ذلك صَوْنُ وَلا يَمَسُّونَا فِيهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهِ صلى <تصفيق> لي. de um do... hola الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماء وَلَئِن زَالَتِ الثَّائِمَةُ أَمْسَكَنَّهُ مَنعًا إِحْدَى مِن الذَّرِيَّةِ أحد من Amun. Um... لا يكونن آباء من إحدى الأمم فلما جاء. them hmm,